أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين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 ويستحي ي نساء هم إ ن ه كان من المفسدين ونريد أ ن نمن على الذي نستضعف ا و ا في ا ل أ ر ض ونجعلهم اين ونجعلهم اين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 إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت ا م ر أ ة فرعون ق ر ة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فواد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه فبصرت به عن جنب و وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم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 قال له موسى انك لغوي مبين فلما انا اراد أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني ق اتريد ل يا موسى أ ان تقتلني كما قتلت نفسا بلمس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 قال يا موسى إ ن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه ت ل ق أ ء مدين قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما امدين وجد عليه أم ورجل من الناس يسقون ووجدا من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء وابونا شيخ كبير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 إ ن خير من استاجرت القوي ل م ي ن قال إ ن ي أ ر ي د أ ن انكحك إ ح د ى بنتي هاتين على أ ن تاجرني ثماني حجج ف إ ن اتممت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د أ ن اشق عليك ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أ ي م لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار باهله آ ن س من جانب الطول نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا اني آ ن س ت نارا لعلي آ ت ي ك م منها بخبر او جذوه ة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 و ل ا مدبرى ولى مدبرى ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخفنك من الامنين أ س ل ك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إ ن واضم م اليك جناحك من الرهب ا فذلك ا برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون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 فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما, ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما ََ كنت َُْ ث َ ا و ي ً ا في ِ أ َ ه ْ ل ِ مدين ََ تتلو َُْ عليهم ََُِْ اياتنا ََِ ولكنا َََِّ كنا َُّ مرسلين َُِِْ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 وقالوا إ ن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا أ و ل م نمكن لهم حرمنا من ان تجب ى إ ل ي ه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكما اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا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 هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ا ل ق يناديهم ا م م ة ل م ويوم ح ض ر ي ي ن ن ا فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء ا ل ذ ي ن أ غ و ي ن ا أ غ و ي ن ا ه م كما غوينا تبرانا إ ل ي ك ما كانوا إ ي ا ن ا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ و ا العذاب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 قل ارايتم ُ ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضيائن فلا ََ ت َ س ْ م َ ع ُ و ن َ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 فما كان له من فئه ت ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين و َ أ َ ص ْ ب َ ح َ الذين ََِّ تمنوا َََّ مكانه َََُ بلمس َِِْ يقولون ََُُ ويكان َََ الله ََّ يبسط َُُ الرزق َِّْ لمن َِ يشاء ََُ من ِْ عباده َِِِ ويقدر َََُِ لولا ََْ أ َ م ان َ الله َّ علينا َََْ لخسف ََُِ بنا َِ ويكانه َََُ لا َ يفلح ُُِْ الكافرون ََُِْ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 كل شيء هالك إ ل ا وجهه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون